الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرنك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكي لنفعة لن الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الحمد. ربنا ولك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر. الله أكبر Assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatu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 اليقين ما تهوم به علينا مصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا أبقيتنا واجعلهم وارثا لنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا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 اجعل الاخلاق لا يهدي لا احسن يا الا من وصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا الا انت اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا من الجلال والاكرام المهمومين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 اللهم انك عفو تحب العفو عنا اللهم تحب العفو عنا اللهم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك بتوفيق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 تتدير وتتدلى عليه يا قوي يا عزيز اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على إذ مجيد وباركناهم على ال Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu